فینا يا, يا من قد جئت يا بدر خير خلق الله. عينيك نور اسمك الحاني سرور فيه كم دارت بدور خير خلق الله فيه كم دارت بدور خير خلق الله يا من قد شئت فينا والحب دينا أنت يا بدر المدينة خير خلق الله صلى ضا من بدر تجلى كل من في الكون صلا ضا من بدر تجلى حبه في القلب حل خير خلق الله حبه في القلب حل خير خلق الله يا من قدت فينا بالهدى والحب ديننا أنت يا بدر المدينة غير خلقنا حن قلبي إليك هذه روحي لديك خير خلق الله هذه روحي لديك خير خلق الله يا من قد جئت فينا بالغدى والحب دينا أنت يا بدر المدينة خير خلق الله وکل ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود